لَ تَررائِلَ ال الذي نَقِيلَ لَهُ كُفّ أييدَكُم وَقيِيمُ الصَّلاةَ وَآتُ الزَّكاتَ فَلَ م كُتِبَ عَلَجِم القِتَالُ إذَا فَركُم مِنهُم يَخشَنا النَّاسَكَ خَشْيَة اللههِ أَو أَشَدَّ خَشية